أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن مهربان حاميم والكتاب المبين چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جمارهان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز مزنی و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی با پیتانا کتی به چی آوا بیوی ندابنید براد دیک، حتی اگر همو گروه آدمی زادو جن کوببنو با اومبستا، بگوما نتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تده زنان کان لحن دی چی دواؤن، هر خدا خوي زنایا، بنه نی، او پی تانا، سوئن بمب ما بست قرآن. اِنَّ جعلناه قُرْآنًا عربيا لعلكم تعقلون اما او کتابمان کردو با قرآن یک بسمانی عربی، بالکو جیریو بیرو هشتان بخنکار تا لیتی وَإِنَّهُ في أُمِّ الكتاب لدينا لَعَدِيٌّ حكيم أَمْ قُرْآنًا لَّوْحَ الْمَحْفُوظِ دَا كَسَر شَوي وهم كان خدايا بارز كزور برزو بريز اللامانو ترى بر لداني أف نضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين با شایعه دکریت اما وارثان لب هو شرتن نکینه و بم قرآن آه لبرویه و هو زیچیزی عذر راول لارویرن نخیر اشتهوا لی ایمان نه و شیتوه. و کم ارسال نمی نبیم فی الاولین. نارد و بونه و دو تا سرگردان نبین. و ما یاتیم می نبی كانوا به يستهزئون بيغمان هيتش بيغمبري چان بو نهاتو كاوان غالطيان پينا کرد بيت فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضا مثل الأولين كواتا دبي أم بيبروايانا چاوري چيب كان لكاتيك دائما درندترو بحل ما ترمان لوان لناو بردوا يتربسر هاتو الردايو پشنان بس اردسووو تيه پر ريوه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهم العزيز العليم خو اگر پر سعران لئب كيد چه اسمان كانو زبی درست کردوا لوالام دا بدل نیای دلين هرزاتي بالادستو زانا درستي کردون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سغلا لعلكم تهتدون <تصفيق> وَالَّذِينَ الذي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَغْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ هر كانوا باندازه بارانی باران وشکو مردومان تان دهن والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ورواهات همو جوتا كان لجهان آدم زادو زندورانو روكو بيجانا كان دا دروس کردوا ورواهات كشتي و جوارا كان آجل بو رامهناون كبو سواري سودي ليا ور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 چون که جرها ها کاری ها تو چوی با سازاندون و بجلین ستایشو برزیو بگردی با اوزاتی که امی با رخصاندوین خو اگر او بمهربانی خوی بای رام نکردی نایا ایمن نماند توانی رامیان بهینین و اینا الى ربنا لمون قلبون ایمن بگو هر بولای پروردگار مند گر بغمبر صلى الله عليه وسلم هرجار اكشواري ولاخكي ببوايا سيجار الله أكبر دفرمو دعي دفرمو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين باورتشو تكان هن دي خدا بخدا دزانن نصراني كان دلين عيسى كري خدايا جو دلت عزير بتپرستکان دلين فرشتکان كتي خدان. براستي زور بيخل چي قدري خدا نازاننو بباوري چي زور اشكران ام اتخد مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين ایا رواو راستن لوی کدروسید کات کتن و خوی بریار بداتو باشینی کرانیش بر روا بزند بو اما نه هموی بیرو باوری نفع بون خدا ی جوره دیوید هرب با باتونی خویان بیرو باوریان پود صلب بشر احدو بما ضرب للرحمان مثلا ضل وجهو مسود و هو کاتیچیج مجذب درد بیچه چان با ویکب و خدای مهربان بر رواز زنی وا مبست اويك کت چان با. اول رخصالی رش هل دگری تو ل درون پیج دخوات او می نشأ ف الحیت و هو ف الخصام غیر مبین. آیا کسیک با من دالی خدا روا دبینن کن باوي آوان دا هر دم پرو درد کرد لنا و خشلو آرا یش کرد نی خویداو ل شرو شرو دا در ناکویت. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أو خداننا صانف رشدا كان كبد يخداي مهربان بكتي خدايان ددايا قلم أي اوان أعماديد درس كردني عن بون لا عند دا أم بختان عن سريتو برسياريشان لي ذكريت وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم ما لهم بذالك من علم إنهم إلا يخرصون. بوبي <تصفيق> نكردني هالويسينار روايان دانوود. أجر خداي مهربان بويستايا. إما أمانة مع ندى بارست. لسر بنت شنيهيد زانستي زانياريك أوكسيا بكن. أمانة تنها درون بيد هيد شتر نالين. ام اتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون اي ام خدالنا سانا بيش ام قرانا كتبه تشيرمان بوناردون تابا بن ابن بيريبكن بل قالوا ان وجدنا ابا انا على امه واننا وإن لا اثارهم مهتدون وانا هيشوانيا بالكوهرتنها او يكدا انوت براسي وان ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا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 ناربوشی و یا هیچ به خمبارکمان ناردواب با هیچ شارک که خوش گذرانه کنن آن اتبید، اما با او با پیرانی خم ان پابندی پیر با ورق بون، بگمان اماش کینو پیر روي کین. قال أول وجئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلت به كافرون فيغمبر كجهو باشا اگر لرغو ربازو برنامي باو باپيران تان تاكترشن بو هنان هرشوين ياندكوين لولام داوتين براسي اما بو برنامو پيامي كبه او دار روانكراوا برواناكين فان تقمنا منهم فانضر كيف كان عاقبة المكذبين جائمش تولمان لسندن سرنج بدوب قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين او به نوايات كابراهيم بباوتشو هوزا كي خويواد براسي من دوره پريزم لوشتاني كأي ودهي پريستن جگل لوزاتي كدروستي کردوم هر اویش رين مویم دکاتو دم خات راست و دروست و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون اوسائي ترو برنامه يك خدا ناسيه هشته و بو هوزو قلاني دوائي خوي بو اوهي اوانيش بگرنه و بو سر او بیرو باور الراسته بل متعت هؤلاء و حتى جاءهم الحق و مبين خدا دفرمويت جامن اوانو باو باپيرانيانم لخوش گزراني دهشتوا تا اوقاتي قرآن و پیغمبره چي عاشقرايان بو هات تا پیامي خدايان بو رون بکاتوا وَلَمَّا جاءهم الحق قالوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّ به كافرون. كاتيش كحق راستيان بجيش تويان أما سحرو جادو بجمان إما بباورن بيج. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. هر واحی آن گرت و آن، او با آم قرآن دان با زند را با سرپی آوری ما باستیان ما کو طائف بوا. اهمی قسمون رحمت نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحيات الدنيا و بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيه أوان الرحمة برد قاري تودا بجدك؟ كسان الشاي استدوسنا وبوبي غم برايتي. لكانت دا إيه ماين كرس قروزيمان لنواني عند دا بشكر دوا. لجاني دنيا داو. بلاو باي هنديك ماان برسكردوتوه بس هنديك ياندا. بو هموان هم وان کارباریه یکتر تواو بکنو کلقل تو آنایو لیهاتوی یکتر وار بکنن جالقل آهمو بهره و بخششان دا رحمت مهربانی كتايبتي تو کتابتی ایمانداران الاقیام دا لهمو آجتانی ک خالتشی کوی دکنوها لمالو سامانو هکارکانی راب واردن چاک تروب بن رختره.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 اگر لبار اول نبوايا خلچي همودا من باوري و تاوان كاريدا او هرکس باوري بخداي مهربان نبوايا سقف خان و كيمان لزيوب و دروز اروها قادر مو اسانسوار من بودا کردن تا بسر دا سرب كون و درب كون وسررا عليها يتكعون و وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ أروهاب و مالكانيان قابيو دروازي زي زيو كرسي و قنافيل رازا و شمان بيدابخشين تا طالبدنا و وشاني لسردادا بهموت زورا نخشوني غاريشي جوان دار و ديوار و سقف و درغا و كلو بلينا و مالكانيان ماند رازاندو جاوا هر هموي خوشگزارني جان دنيا نبيت هيت شيترنيا لكاتكدا كجياني پرل خوشي بختورين براوا لايبرورد گارد بو خدا ناسانو دورا پريزانه لغناه ومن يعش على ذكر الرحمن نقيض له کسیک خوی شیر بکاد لعاستی قرآنو یادی خداي مهربان، اوئی مش شیتانک دکینم لازمی و همیشه دبیت، یارو یا وریو لقلیدا دبیت. و اینهم لیصدون علی السبيل و يحسبون أنهم مهتدون. بیگمان اول شیتانا نریگی راستیان لی دگرنو ویان لی دکن کواب زانن بدال نیای بازیچی تاکو راستن. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تا أو كاتي خلتها وكديت اللامان لقيام الداخوين الشيطان كي أعمدت ذكرين بول يبرسينوا أو ب الشيطان كي دليت خو زجني منو توب بقدر رجلاط ورجاء ولا دور بويا ايك وريش النال بارو خراب بويد ولئيل فعكوا اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أم رأوا قصو قليوب ناشتان هرجيز سطتان بيناجين تُنكَّتِ خي إوى ستمتن لخو تانو لخل شيءش كردوه. أستبيجُمَن هر دولتان لس زو آزار دا بجدارن. أفأنت تسمع الصمم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين؟ آياته أي بخبر أو بباور ريك وكر راجا بز دكيد يا أويش شير هداية دديت يا أو كسيلا جمر أي أشكر دار روش وا رين موي دكيد دارا أوا حال ينبيد هدايتهن ما نذهبن بك ك منهم منتقمون جاء بجمان أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون ياخد انجامي او هرشهي اللي امان کردون نشاني تويدا دين چونك بأغمان اما توانا من بسريان دا هيا فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم كواتا تو بخمبو پابندي او باك نگات بو كراوا چونك تو براستي لسرق و ربازو برنامه شي راستو دروستي للايان پروردگارتوا آراست دكريد وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ برستي ام قرانيات خرويه بوخوتو بو قومكاد لا اين دجده برسيارتان لذكر الدرباري واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن اليه اجعلنا من دون الرحمان الهتين يعبدون تو لو پیغمبرانی کنه درمانه پشتو بپرس آیای جگل خدای مهربان خدای ترمان دیاری کردوا ک بندای ابوبکر ما بس اویا کسر چاوی همو پیغمبران یچیکہ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين سوياً بخدا، بجمن أمام موسى به غنبر من النار داب القون كان ما هو بولاي فرعونو دارو دسته بي راجع عندن كا براسيم من روان كرابي برورد جاري هم مجاهنيانم فَلَمَّا جَاءُوهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ كَثِيكَهَا لَا يَنبَغِي لِقَوْمٍ مَا نَوَى سَرِيَان وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون. هت معجزة ما نشان نداون كلو يترجورة ترن ابو بيت جاك باوريان نهنا وا قرف تاري طاليونا خوش يوسف زمان كردن بوأوي بجرينا وا بخودها بتسناوا. وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. که چی با موسایان ود؟ ای جادوگر! لفروادگار دارو ابکه بمان با پیمانی با توی دارو با بلاآونا خوشیمان لسر هلبگرید. بگو من ایمان لهیدای دروان دبین. جاهر که بلاآونا خوشیمان لسر لابردن خیره بلینو پیمان که این هلدا وشند.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 فلولا ألقى عليه أسرة من ذهب الأوجاء معه الملائكة مقترين. فرعون جار داب نو قوم جلكي دوتي أي قوم قرم من باشيم مصر مو فرمان رواي أمولا تهم أمر برا نشبة بردمكو شو كانم دا دروات أيه أمد صلاتين من نابنا. بلکه نبینم من چاقتر ملکه سی ناوبان جینیو کساییه کهی لاواز و ناس راوا زمان پاراونیو لونه نیابتواند چاق خالچیتیابگیند جاوا بودی باز نیالتونو زیری پشکش نکرد تا نشانه بد با پایداری یا او با فریشتر لگالی دانهاتن با بانگواز کردنو قومه فاعطاع. إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون حدث نرخي داننا بو قومو بس بسو سيري دكردن اوان ايش فرمان برداري بون براستي اوانا قومي چي فاسقو تاوان باروغنا كار بون فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ خدا فرمي. جاك تيج ايمان تورك كردو رقي ايمان هستان امش طولمان لسانن. هرهم يان مان لدر يادا خن كاندو نقم كرد. جاكرد مانن بپيشنجي تيچ و كانو پندو عبرت بو خالشي تري دوي اوان. وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ كاتشيش كرة مريم عيسى بن منهن رابطهوه دازبجي قومه زكيتو مل جريان كردوو سريان باداوو تسليمي حق نبون بباس كردني سغلط بون وقالوا أآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وطيانا آياء برسرا وكاني إيما الشاياني برسنا يا أو واتا عيسى عليه السلام أو نمونا يان بوتو ندهن آيوة تنهابو مجادلة نبيت ونبيت بشوين حقو الراصي دابقررين بلكو آوانا كسانيكن هميشا حسب دجمنايتي وآجاوو ململاني بيسرو بندكن إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أو عيسى تنها بندى شيء مبُو كناز نعمة بعمراتي من بقشيو كردمان النمونى تاك بوناوي إسرائيل تا تاشواني بكون. ولنا شاء لجعلنا منكم ملا. أقرب من يستأيأ ومن ذكر دفريشته ولزويدها نشتجمان ذكردنه هم فرمان برداردبن وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم براس تيل لا بوني عيسابي باوك بلقيل لسر كواتا بجمان ما بنليو با وري بي به نو ربي لزاتي من بكن هر اوشر ري ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين خالشينا هاول بيدن با شيطان ريتان بي ان لري الراس لا تنداد تشنكا بيجومان او شي ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون كاتق عيسى بمعجزه اشكرا والروان كرابونوي وإسرائيل وتي براسي من حكمة دانا هر واحا زانیاری اوش مپیه که اوشتن آن با رن بکمه و کششتن لس ریهای او را بازونتن لس خدا بترسنو جو جای من بكن این الله هو رب و ربكم فعبدوه. هذا صراط مستقيم. براسی خداي جورا پروردگاری منی شو ای وشا تنها او بپرستن. هل اما شرق و ربازي راست دروست فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم أليم باشان دست وغروه كان جاوازي كوت نوانيان لسر عيسى خوي ويلو قرب السريب وعواني كستميان کرد وستمدكن لسزاو آزار روجه جي پر ايش هل يضرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتة وهم لا يشعرون. يا أوانات جلّهاتني قيامات شاوريت شيت رداكن لكاتك داءوان هستي بياناكن. الأخلاق يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين. دوستان و برادران هر هم لو رجدا دجمنی یک ترن همو رقیان لیگ دبیتوا جگلو کسانی کلسر بنچینی تقوى و خدا ناسین کوبونتوا برای برایتیان برپا کردوا خدای گوره پیان دفرمویت ای بندکانم امرو اتر ايوه هسترسو بيميكتان نابتو هيتس غمو بجاريق روتان تناكات الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ او بختورانا وكسانا كاكاتي خوي باوريانهنا وبآيَتا كاني ايمو نشانا كاني دا صلاة دار ايمان لبونا وردو ايمان دارو مسلماني جبون ادخلوا الجنة بيان دو تريت فرمن بتصنبهش توا خو تانوها وسرانتان خو تانو أواني وقئ وخدانازبونو لوجه يعني كمراني وشاديو بختوريتان بيان دو تريت يطافوا عليه بصاحب من ذهب وأقواب. وفيها ما تشتهي الآفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لسرسيني وكبي علتن جرها خارنو خارنو يجانو رازا وو تام خوشو بون خوشان بسرداد الجارينو لو بهشت دا هرشي نفس حزيل يبكاتو دل بيخوازتتو تاأو حزبديتني بكات آماديو إيوه آیا خدا ناسوپا باكان جاني همیشه نبرا وشی تعداد بناسر و تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون خداي مهربان او ندید تردل خوشي اندکات کاتيک پي اند فرميد عاوبهاش تيک استاي و شايستي خوتانا أو كردواني لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ميوهاتي كم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون برسی توان بارو توان کاران ل نو ازار وس زایدو بهمی شهیدمن نو لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون کم نا کرتوا لکاتکدا همش یان تیدا نا امید به وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين جا و نبیت ایماستم من لیکردمن بالکو هر خویان استم کاربون. و نادو یا مالک لیقض علینا ربک. قال انکم ماکیثون. دزخی کان ها وارد مالک کافریش تیسر پریشیاره. دبای پروارد گارد بمان کوچهت. دبای بمرونو کو تای بم سغلتیمان بیت. لو لامیان داد لیت. براستي و جيتانو تيادا بو هميشا دبت بمين نوا ابو شوية قرآن باسي بختورانو ورانو باسي بدبغتو ناپختکان دخات برچاو او سا ديتوا بودنیاو دويت پیش اوو او روش برپا ببت خلچی فرياي خوان بکون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون سوين بخدا براستي اما پيامي حق الراستي من بو ايو الروانة کردوا كتي زربتان حستان لحقو الراستي نيو لي بزارن ام ابرمو امرا فإنا مبرمون وانا حركاتي اكبر ياريك بدنو پلانيك بجيرندجي مسلمانان او بيگو من اما پلانك بسريان دادشتينين و بزرري خويا تواويدكين أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل ورسلنا لديهم يكتبون. يا أوانواد زانن كإملن هني وجبان بأجاي نابستين. نخير وانيا. أما زرع قداري نفرشت التاودر كانشمان كهميشلن زيت شانوان وردود رشتي قف تارو كرداريان تو ماردكن. قل إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين اي بيا بو خدانا ناسان اگر اغلخوداي مهربان كري بوايا من يكم كازبو لو كساني كم الكاجبون سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون باچیو به گردی با پروردگاری آسمان کانو زوی، با پروردگاری عرشو تختی فرمان رواحتی درباره او گفتاره ناقلاو به سر بنانی کنفمان بو پروردگار هلی دبستند. فدرهم یخود و یلعبو حتی یلاقو یومهم الّذي يعدون. جاری واژه نلی لقسي وهو الذي في السماء اله وفي الارض إله وهو الحكيم العليم خداو ذات هر او خداي اسمانو هر او خداي زويشو هر او كدانو وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِيادَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أوزاتي كخاوني أسمان كانوا زبيون واني أنا زور مبارك وخير بخشوا بآكو بياجداو هر أود زعلد كي قيامت بر PAD بيت بولاي أويش دبرين وآ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أوش تاك بزانا أو الروشا أو عليك أواندان برسن اللي جاتي خدات كا بدزنيا. ما گر کسی که شایدی راستی داریتو بداند چه شایسته کابو کردنا؟ ولی سألتهم من خلقهم لا قول الله، فأنه يوفكون. شن بخدا اگر لو خدا ناسانه بپرسید چه دروسی کردون؟ آو بدال نیا یو دلیل الله. کوابو برودیو برودشیه لری بازیک خدا ناسیل داد درینو شن این نه وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون سوين بقفتاري پیغمبر كوتي پروردگارا برستي امانق قوموهو زیکن باورناهن هنن داتوش ای پی غمبر لبر اوات چاو پوشیان لب کولیان ببورہ سلامیان لب کول نورن بلقال یان لا ایندا دا دزانن چیان بسردیتو خو یان دبین نوا یاخت تی دگنو با ورد هینن